قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عبده فمالكم عليهن من عبده تعتدولها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت وجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك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 بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما الحمد لله رب العالمين ورحمة الله وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله سلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبه هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد في هذه الآيات التي تليت أحكام كثيرة ضمنتها هذه الآيات وهناك أحكام مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته وأحكام أخرى تخص النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمة ففي قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونا فمتعوهن وسلحوهن صارواحنا جميلا في هذه الآية أحكام كثيرة منها قول تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن أول قسم في في هذه الآية إطلاق النكاح على العقد فقط وهذا وهذه وهذا الإطلاق هو الاطلاق الوحيد في القرآن الذي أطلق النكاح على العقد فقط دون الوطء غالب إطلاق النكاح في القرآن وفي السنة فإنه طاعة وهذا هو الغالب يطلق على العقد الذي يعقب وطء أو يطلق على خصوص الوطء ففي قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتهن أجورهن فريضة هذا المقصود به العقد الذي يعقبه وط. ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف أيضا النكاح الذي يعقبه وط. وفي خصوص أدلة الشرع التي تدل على إطلاق النكاح على الوطء فقط قوله تعالى لما سئل عن حائط قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهذا من إطلاق النكاح على الوطء. إذا هذه الآية هي الآية الوحيدة في القرآن الذي أطلق فيها النكاح على مجرد العقد. ما الذي علمنا ذلك؟ قوله تعالى ثم طلقتمهن من قبل أن نتمسوا. فنكاحهن هنا أطلق فقط على العقد. فهذا الحكم الأول في هذه آية. ثانيا قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. فاستدل بهذه الآية جمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يصح إلا بعد نكاح، ومن أوقع طلاقا قبل نكاح في لا يعتد بطلاق، وهذا مذهب الشافعي وحمه الله تعالى مذهب وهذا مذهب الشافعي وحم وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حمبل وحمام الله تعالى وهو مذهب الجمهور. أن الطلاق لا يصح إلا بعد نكاح لقوله تعالى إذا نكحتوا المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فهذا السياق دلالة على أن الطلاق مرتب مرتب على على النكاح وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الطلاق يصح قبل النكاح سماة الخلاف هنا وكما ذكرت لكم عندما يكون هناك خلاف بين العلماء فلا بد أن يكون هناك سماة للخلاف. وإلا الخلاف الذي لا ثمرة فيه يبقى خلاف لا طائل يمن وراءه عندما أقول لك ثمرة الخلاف يعني فائدة الخلاف هنا لو أن رجلا قال لو تزوجت فلانة وحددها فهي طالق لو أن رجلا قال ذلك فعلى مذهب الجمهور هو لم يتزوجها فقال لو تزوجت فلانة وحددها فهي طالق قبل أن يتزوجها قال يا طالق وفي ناس كده السفهاء كثيرة نعم، ففعلى مذهب الجمهور فهنا على على مذهب الجمهور الطلاق يقع ولا ولا لا يقع، لا يقع الطلاق، لأنه لم يسبق النكاح، وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة، فالمرأة اللقط، لو تزوج هذه فلانة، لناتا طل ينجعلوه من باب الطلاق المعلق، فاا ففقالوا لو تزوج هذه يطلقت لأنهم لن يمتبوا طلاق على النكاح والرجح هو مذهب الجمهور وهذا هو أصح قولي أهل, أهل العلم أن المرأة لا تطلق إلا, إلا بعد النكاح وما قيل في الطلاق قبل ذلك فإنه لغو لا فئلة فيه دل على ذلك ما غواه محمد وأبو داود وابن ماجه في سننهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق لابن آدم لا طلاق لابن آدم فيما, فيما لا يملك لا طلق الابن آدم فيما لا يملك. هو طبعا كان هو كان يملك شيء. ما كان لن يكن يملك إلا بعد النجاح وهذا هو دليل مذهب الجمهور وهذا هو أصحق قول العلماء. اختبر كذلك الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره. الحكم الثالث الذي تترمنته هذه الآية. ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. وهنا طبعا كما كما تعلمون بأن المسيسة في القرآن بالاتفاق. فأنه يراد به الوطء أي مسيس في القرآن وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن أن أي مسيس في القرآن إنما يراد به خصوص الوطء إذا ثمة لقتمون من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عبدة تعت دونا طيب بهذا طلاق الم قبل قبل المسيس وهذا يعني قبل الدخول بها هل فقط يختص الحكم بهذا أم أن أم أن أم أنه يدخل مع المسدس أيضا لو خلى بها يعني لو أن رجل تزوج امرأة ولم يمسها يعني لم لم لم يطأها لكنه خلى بها فالخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أوجبوا في هذه أوجبوا هنا في هذه مثلا جعلوا جعلوا الخلوة بها تقابل المسيس يعني الوطأ وهذا قول خلفاء الرشيدين واختار هذا قول الشيخ سعد رحمه الله تعالى وعلى ذلك لو أن رجل تزوج مرأة وخلى بها ولم يطأ حتى فإنها يجب عليها العدة هنا لا يجب عليها العدة يعني المسيس يقابل عند خلفاء الرشيدين رضي الله تعالى عنهم الأربعة الخلوة الخلوة تقابل المسيس ثم تلقون من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها والحكم يعني الثالث هنا في هذه الآية هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس ولم يخل بها زوجها فإنها ليس عليها عيد فإذا طلقت منك من زوجها وتزوجت من شاء فما لكم عليهن من عده تعتدونها وهذا يدل على أن هذه الآية خصصت عموم, خصصت عموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا وخصص العموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ فالمطلقات في آية البقرة عامة تعم كل مطلقة لكن هنا خصص هنا المطلقة التي, التي طلقت قبل الدخول بها أو قبل الخلوة بها، نعم، ففي هذه الحالة خصصت من عموم مطلقات فليس عليها عدة، فإذا تز طلقها زوجها قبل الدخول بها وقبل وقية فإنها ليس عليها عدة ولا ولا ولا تزوج يا من شئت وتبين منه بمجرد الطلاق، لذا قال تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ودل ذلك على أنه لو طلقها بعد المسيس أو بعد الخلوة بها فإن عليها عد ويجب, ويجب لها المهر كاملا ويجب لها المهر كاملا لكن في في هذه الحالة لو طلقها قبل الدخول لها نصف المهر لقوله تعالى والذين يأي ول ك يقول تعالى وإن طلقتهمهن من قبل أن تمسهن وقد فضتهمهن فريضة فنصفهم فضت يبقى لا نصفهم هذا أيضا تخصيص ل فهي أيضا هنا فالمق قبل الدخول يثبت لها حكمان أولا أنها قبل الدخول وقبل الخلوة بها ولم يقلوا بها يبقى يثبت لها أنها ليس عليها عدة ويثبت لها نصف المق متى وطئها أو بها على قول خلفاء الرشدين لو دي الله عنهم فإنها يجب لها المهر كاملا ويجب لها عدة وتعتد عدة كاملة فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا وأمر الله عز وجل بالتمتع للمرأة والمتعة هو شيء يعطيه الرجل للمرأة جبرا لخطيرها عند الطلاق المعلوم بأن الطلاق كسبوا للماء كسب له فأمر الشابع فمتعوهن وسبيحوهن صلاحاً جميلا فأمر الله جل وعلا هنا بالتمتية أن أن أن تعطى الماء متعة على ذلك والمتعة كما ذكر الله جل وعلا في في سورة البقرة على الموسع قدره وعلى المقتئ قدره متاعا بالمعروف حقا على المسئنين. على المؤسنين على حسب على حسب الطاقة وعلى حسب الوسع من من يسر الله سبحانه وتعالى عليه فإنه يزيد في المبلغ ولذلك هي ليست محددة شرعاً وثبت أن النبي صلى الله عليه كما في صحيح البخاري تزوج جمعاً وهي أميمة بنت شرحيل فلما أدخلت عليه بسط إليها يده فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أبا أصيد أن أن ويكسوها ثوبين رازقيين يي... رازق يعني رازقييني والثوب و... والثياب الرزقية ثياب بسيطة ضعيفة الثياب الرزقية ثياب ضعيفة الشاهد من الحديث الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا أبا أصيد الصحابي الجليل أن وجاهزها ويكسوها ثوبين رازقيين يعني ثوبين يعني أقمشتهم جيدة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اطرحها كذا، إذا ليس هناك حد للمتعة، مسألة إجابة المتعة للمطلقات عموماً، هل هي تخص المطلقة قبل قبل المسيح كما كما هنا في هذه الآية، فمتعوناً وصيغونا صراحةً جميلاً، أم أنها تجب لكل مطلقة، أم أنها لا تجب أصلاً وأنها على سبيل الاستحباب ثلاث وقائع لأهل العلم، لما مالك رحمه الله تعالى يرى أن المتعة لا تجب. لأي مطلقة وإنما هي على سبيل الاستحباب يحمل الأوامر هنا على سبيل الاستحباب عند أبي حنيفة واحد و... و... و... وهو أحد قوالي الشافعي أن الم... أن المتعة لا تجب إلا في حالة المطلقة التي طلقت قبل قبل المسيح إلا في حالة المرأة التي طلقت قبل المسيس ولم يفرض لها. فإذا فرض لها قالوا ليس لها إلا إلا, إلا, إلا, إلا, إلا نصف الماء. لأن الله جل وعلا يقول وإنت اللي من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إلا يعفون أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاة. فنصف ما فرضتم. القول الثالث في هذه المسألة. أن هذه الآية منسوخة، وأن, المطل... وأن الم وأن وأن المغ إذا طلقت قبل المسيس وقد فرض لها أن هذه آية منسوخة نسختها نسخها قول يا قولوا تعالى وإن طلقتموهن من قبل أنتم تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرطوا قالوا هذه ليس فقط إلا ليس لا إلا إلا نصف المهر يعني عندنا كم كم قول في هذه المسألة ثلاث قول الأول أن المتعة لا تجب وإنما هي على سبيل الاستحباب لأي مطلقة وهذا قول من مالك رحمه الله تعالى قول الثاني أن المتعة لا تجب إلا للمطلقة التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها فإذا فرض لها يبقى لها النصف القول الثالث بأن هذه الآية منسوخة وهذا قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى والتحقيق في هذه المسألة أن هذه الآية أنه ليس هناك نسخة وأن وأن قوله تعالى في في في سورة البقرة وإن تلقتبون من قبل أن تمسهن وقد فرطتم لهن فيذا فنصف ما ليس في هذه الآية ذكر لا تمتيعهن وإنما لم تذكر المتع هناك لأنها ذكرت هنا في هذا الموضع وعلى هذا يعني القول بالنسخ ضعيف وأن هذه الآية أوجبت المتع لكل مطلق لا سيما وأن بعد هذه الآية التي بعد الموضع الذي في, في سورة البقرة قال الله تعالى إيه وللمطلقات متاعا بالمعروف ومرة يقول حقا على المحسنين ومرة يقول حقا على المتقين إذا ثبوت هذه الآيات لا على ثبوت المتعة لكل مطلقة وهذا هو أصح أقوى أهل العلم وهذا قول عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه وأحد قول الشافعي أن المتعة تجب لكل مطلقة لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وأن قول بالنسق ضعيف ولم تذكر المتعة هناك لأنها ذكرت هنا لم تذكر المتعة في سورة البقرة لأنها ذكرت هنا اجتزئ بذكية هنا وعلى هذا القول الذي يترجح أن, أن المتعة تجب لكل مطلق سواء دخل بها أو لم يدخل بها سواء كان مفروضا لها أو, أو ليس مفروضا لها وهذا هو قول علي ابن ابن أبي طالب رضي الله عنه وكذلك هو يا قول الشافعي وحقق هذه المسألة الإمام أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ وبين بأنه ليس ليس هناك نسخ في هذه الآية فمدعوهن واستدعوهن صراحة جميلا آخر الأحكام في في في في هذه الآية وسريحهن صراحا جميلا بأن الله جل تبارك وتعالى أمر عند التسريح بأن يكون التسريح الصراح الجميل الذي لا هجر فيه ولا سباب ولا طعن ولا همز ولا لمز بل يحمد كل منهما الآخر وهذا هو الأدب الذي أدب الله به المؤمنين والآية مبتدا يا أيها الذين آمنوا فهذا هو الأدب الجم الذي أدب الله به المؤمنين طبعا واقع الناس حتى واقع كثير ممن يظهر عليهم سنة يعني سمت الدين أنهم لا يخزمون يعني هذه الأحكام بل يعني آآ يعني آآ ولا تدّبون بهذا الأدب الجم الذي أدب الله به عباده المؤمنين وصفحون صراحا جميلا واتفقنا وصف الصراح بالجميل أصلاً أصلاً الصراح الفوقة في يعني يعني مفارقة المرأة شديدة جدا عليه، فيكفي هذا. ولذلك تصرح المرأة صراحاً جميلاً تعطى حقها كاملا ولا يكون ولا بينهما سباب ولا هجر ولا تهاجر ولا نحو ذلك وإنما يحمد كل منهما الأخ هذه الحكام التي طبعا الحكم المميز في هذه الآية أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس فأنه لا عدة عليها وإنها متطلقها زوجها سواء قبل مسيسها ولم يخلو بها فإنها لا عدة عليها وحينئذ إذا إذا إذا إذا طلقت بانت من زوجها ولها أنت تتزوج أنت من شاءت من الناس يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت وجوهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك هنا في هذه الآية سيعدد الله عز وجل أحكاما يعني مما أحل الله عز وجل للنبي صلوات الله وسلامه عليه وللمؤمنين وفي هذه الآية هناك أحكام مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمته وهناك أحكام تخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا تشارك فيها الأمة فقوله تعالى يا أيها النبي واتفقنا بأن الله جل وعلا لم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم عليه في القرآن إلا بوصفي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع كافيين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك يا أيها النبي إن أحلنا لك واجك لبيان مقام النبوة وبيان أن مقام النبي, صلوات الله عليه مقام النبي صلوات الله عليه على صلى الله عليه وسلم مقام عال وأنه يجب توقير النبي صلى الله عليه واحترامه على الوجه اللائق بنبوته ورسلته صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى جاء مصرحاً به في قول تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يا أيها النبي إن إحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن أي التي أعطيت مهورهن فهذا أول الحلائل وهذا وهذه الأحكام مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين فالرجل إذا أعطى المرأة مهرها أحل الله و... و... و... وتزوج أحل الله المرأة حينئذ إن أحلن لك أزواجك التي أتيت أجورهن يعني أعطيتهن مرورهن فهذا الصنف الأول وما ملكت يمينك وكذلك أحل الله له الوطء بملك اليمين وإحنا اتفقنا بأن الوطء في الإسلام بأمرين بالعقد أو بملك اليمين ملك اليمين وهذا يخص الإماء وهذا ليس زواجا وإنما يطأ بملك اليمين لذا يقول وما ملكت يمينك وهذا أيضا أحكام مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك مما أفاء الله عليك أي من غنيمة الكفار من, من من من سبايا الكفار سواء كان من من إماء الكفار أو سواء المرأة التي لا زوج لها أو حتى التي لها زوج فسبايا الكفار كلهن أحلهن الله عز وجل للمؤمنين فالمرأة التي لا زوج لها يعني بمجرد السبي تحل وأما المرأة التي لها زوج فهي تعتد بحيضة واحدة وهذا التفريق بين السبايا بين العدة في السبايا بين عدة الأمم وبين عدة الحرة فالحرة في الزواج تعتد بثلاث والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة أوه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاص اعتدت اعتدت السبايا بحيضة واحدة إذن قوله تعالى وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك مما هنا عموم يشمل يشمل جميع أنواع السبايا السبايا من الإماء أو السبايا من الحرائر سواء كان لها زوج أو ليس لها زوج فإنها توطأ بملك اليمين وتعتد بحيضة واحدة إذا كان لها إن كان لها زوج وهذه أيضاً من الأحكام المشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين و وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك بهذا القيد التي هاجون معك يبقى هنا بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة القريب العم البعيدة أو العم البعيدة مثل عمة الأب مثل يا الوالد فإنها أيضا عمة والخال كذلك القريب أو البعيد وهذه هي خصوص الحلائل خلاف هذه الأقارب كلهن محظمات كما في آية النساء حنمة عليكم أم أماتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وما تكم اللاتي أرضعنكم وخواتكم من الرضعة وأمهات النساءكم وغبيكم اللاتي في حجوركم من, من نسائكم التي دخلتم بينه فإن لم تكونوا دخلتم بينه فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم الذين من, من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إذا حصل الله عز وجل إذا هنا في هذا حصل حصل للمحللات التي احلها الله عز وجل للنبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك لأمتي بس لكن للنبي عليه الصلاه والسلام بقوله لاتهاجرن معك يبقى هذا بنات العم للنبي صلى الله عليه وسلم وبنات العم وبنات الخال وبنات الخال وبنات الخالة وبنات الخال بشرط الهجرة أن يكون مما يعني وهذا قيد يخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا قيد الحل هؤلاء للرسول صلى الله عليه وسلم طيب، ومرأة مؤمنة السنف الثالث من المحللات السنف الرابع من المحللات ومرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وهذا الحكم يخص النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر امته وهذا في خصوص المرأة التي تهب نفسها. والمرأة التي تهب ليس لمرأة أن تهب نفسها لرجل بلا ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حكم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخص أحدا من أمته. ولذلك قال الله جل وعلا ومرأة مؤمنة خرج بالمؤمنة الكافرة. كافرة حتى لو وهبت نفس الله لا تحل. لأن لأن لأن لأن الكافر لا لا يحلون كحاء لا ل لا لا لأن الكافر لا يحل يحلون كحوار وامرأة مؤمنة بشرطين إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي استنكحها هذه الآية توارد فيها شرطان الأول المرأة أن تكون المرأة مؤمنة والشرط أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم عليه والشرط الثاني أن يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ان أراد النبي أي استنحها لو كانت للنبي صلى الله عليه وسلم اللي ولذلك كثيارات وهذا الحكم كما ذكرت لكم هو يخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط لماذا مع أن الأصل عموم التشيع الأصل عموم التشيع بين النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وبين أمته كل التشريعات الأصل فيها العموم بدلالة هذه هذه الآية خالصة لك من دون المؤمنين فلما دل على التخصيص هنا علمنا أن جميع الأحكام الأصل فيها أن الأمة تشارك النبي صلى الله عليه وسلم. وأن التخصيص الخصوصية لا تثبت إلا بدليل كما كما في هذه الآية. فلما كان هذا الحكم يخص النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقط قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين ولذلك إذا وهبت المرء نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام بلا ولي ولا ولمه بلا ولي ولا ولمه وأراد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيها وهذا مما وسع الله فيه على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوسع engineering فيها على غيره من الأمة ليدل الله سبحانه وتعالى على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأن له أحكاما تخصه كما زوجه زينب رضي الله تعالى عنها من فوق سبع سماوات ولم يعقد عليها لا بعقد ولا, ولا ولا شيء وإنما زوجها الله تعالى من إياه فلما قضى زيد منه وطلا زوجنا كه ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيباشرة لأن الله زوجه إياها من فوق سمع سماوات ولذلك كانت زينة برديولاندة افتقروا على زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه وسلم بأنها زوجكنا أهالي كنا وزوجنا الله تعالى من فوق سمع سماوات إذن المرأة ليس لها أن تهب نفسها لرجل طبعا أنا أنا بعتذر ل اليوم في الدرس لأن هم الأحكام اليوم كبيرة جدا عليهم لكن هم مأجرون على على على كل حال فاا فالمرأة هنا وال ليس لها أن تهب أن تتهب نفسها لرجل بلا ولي ولا ما إلا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أراد النبي أي السنكحة صلى الله عليه وسلم أما لو لو لو جاءت المرأة تتهب نفسها لرجل هذا كلام بطر لا يوس أيما, أيما يعني امرأة نكحت بغير إذن وليه فنكاحها باطل هذا في عموم عموم المؤمنين عموم الناس جميعا إلا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه لذا قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين يعني لم نبح لهم ذلك وأبحنا ذلك لك توسعة عليك طبعا الموهوبات للنبي صلى الله عليه وسلم ومن زوجات النبي صلى الله عليه التي تزوجهن النبي صلى الله عليه بالهبه زينب ام المساكين يعني رضي الله تعالى عنها وزينب ام كانت تلقب بام المساكين وهي زينب بنت خزيمه الانصاريه خلاف زينب بنت جحش زينب بنت خزيمه الانصاريه كانت تهب نفسها للنبي وحبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم مقابل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاهوتو في في حياة النبي صلى الله وسلم عليه وسلم الغرض من هذا إن, إن, إن, إن, أن, أن النساء اللاتي وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم كثير وعند البخاري من الطوائف في ذلك عند البخاري من حديث يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغار من النساء اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تغرب يعني هي رضي الله تعالى عنها وأقول أتهب المرأة نفسها قالت فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتريت ممن عزلت فلا جناح عليك قالت عايشة رضي الله عنها قالت ما أرى ربك إلا يساع فيه هواك هي كانت تتعجب كيف المرأة أنتهب نفسها لرجل طبعا فنزل قوله تعالى ترجي من تشاء من تؤخر من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء واللي أنت عزلتها ثم جدت لك رغبة فيها ومن ارتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك فقالت ما ربك إلا يسارع في هواك وعند البخاري أيضا من حديث أنا صلى الله تعالى عنه الإمام البخاري بواب على هذا الحديث الذي سأقول لكم الأول هي أن أقول لكم الحديث وكيف بواب عليه الإمام البخاري روا البخارية عن أنس رضي الله عنه بأنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فجاءت امرأة وأنس كان معه ابنته أنس بن مالك رضي الله عنه وابنته طبعا أنا أنس بن مالك رضي الله عنه دفن له سبعين ولدا حدثته بذلك ابنته أمينة ابنة أنس بن مالك حدثت أنس بن مالك بأنه ويد له ودفن في حياته سبعون ولد فكان بنته تحدثه بذلك هو كان نسي العدد ان الله النبي صلى الله عليه دعى له دعى بأن, بان يبارك الله له في في اهله وماله ولد فكان بينسى اللي بيموت اللي بيموت بينسى <تصفيق> انكتشف ما شاء الله لا قوه بالله من خسره الاولاد فانهم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنته فجاءت امراه فقالت يا رسول الله اني اني وهبت لك نفسي طبعا هذه موقفه فقيه لو قابلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه ام المؤمنين وتصير معه في في الجنة فكانت ابنته جالسة قالت ما أقل حياء هذه المرأة تهيب نفسها فقال لها أنا صديقنا هي والله خير منك هي رغبت في النبي صلوات الله عليه عليه فعرضت نفسها عليه إمام البخاري بوب في هذا الحديث باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح نبوخاي بوه على هذا الحديث باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح يعني. طبعا طبعاً أن الزواج لكن الهبة هنا يخص أن تخص النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل يعني من هذه النقلات أن الموهوبات للنبي صلى الله عليه وسلم عليه كثير. هذا كان من فقه المرأة لو قبلها النبي صلى الله عليه وسلم تصير أم المؤمنين وتصير معه في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يقبل وأحياناً لا يقبل عليه الصلاة والسلام وذلك المرأة التي التي عرضت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم فا فا فوقفت أمامه ف النبي يعني يعني غضب غض غض يعني بصرعنه ف فلما أطلت الم الوقف فكان أحد أصحابه كان جلس قال رسول الله إلّا ميكن لك ب بحاجة فزوجنيها قال التمس لا شيئا فذهب التمس لا شيئا قال ما عندي شيء ما عندي إلّا إلّا إزار قال وما, وما يغني عنك هذا يا ذا الإزار إن إلّا بستها إياه فلم لم أجد يا ما البصر التمس ولو ختم من حديد قال لم أجد قال ما معك من من القؤان قال معي سورك كذا وكذا قال لك فقد بما معك من القؤان انظروا هنا السهولة التي كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم المسألة ما كانتش بهذا التعقيدات اللي موجودة عند الناس وكلما الناس عصروا عليهم ال... نسبة... انظروا الآن نسبة العنوسة الآن العنوسة الآن في النسبة نساء... مخيفة مخيفة جدا بسبب تجديد الناس في الموضوع وسبحان الله إذا, إذا, إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعل تكن فتنه في الأرض وفساد والله العظيم يد الفتن الآن تشدد الأولياء وتشدد في الموه فخص الشك بما معك من القرآن يعني مو أسهل من هذا بك بكثير مهما يكون رجل صالح ومرأة صالحة هذا أهم شيء فلذلك لما تكل ابنتك رجل صالح يعني ما لا تشترط عليه ولا فسهل من يوم المرأة يعني من يوم المرأة خفتها وخفة مأونتها إذن ومرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وفهمنا من قول خالصة لك من دون المؤمنين ماذا؟ ما الذي فهمناه؟ إن جميع الأحكام الأصل فيها عموم التشريع وأن الذي يزعم أن هناك حكما يخص النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتي بالدليل لأن القول تعالى خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي يكون عليك حرج. هنا رب العالمين يقول لقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من إتاء المهور وما ملكت أيمانهم لكن شرعنا لك هذا هذا الحكم هو إلبا لكي يكون عليك حرج. كي يرفع الله عز وجل عليك الحرج تماما. وهذا من توسعة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك قالت أم المنين عائشة رضي الله عنها قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك صلى الله عليه وسلم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا وحيما تُدِيمُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِضَغِيتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ هَدَنَا أَن نَتَقَرَّعَ أَعْيُنَهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيُوَدِّيَنَّ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ أن هذه الآية تخص الموهوبات أو تخص الواهبات ترجي من تشاء من هنا ترجي بمعنى تؤخر كما قال ابن عباس رضي الله عنه بالسند حسن من رواية علي ابن أبي وهذه صح روايات عن عن ابن عباس وكذلك يقال مجاهد وغيره ترجي من تشاء يعني تؤخر من تشاء وتؤوي إليك من تشاء تضم إليك من تشاء منهن. يبقى هذه الآية في خصوص الواهبات. ومن بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وإذا, وإذا يعني لم تكن لك رغبة في ثم شدت لك رغبة فيها بعد ذلك لا حرج. يعني لو رفضتها ثم بدى لك يعني زواجها لا حرج. ومن بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يبقى. كذلك يعني لو لو ضفت ماءا ثم بدأ لك بعد ذلك أنت تزوجها لا حرج عليك في ذلك إذا القول الأول قول أول بأن هذه الآية تخص الوهبات دل على ذلك حريش من حعيش رضي الله عنه قالت كنت أغار على على النساء التي يهبن أنفسهن التي يهبن أنفسهن للرسول صلى الله عليه نعم أقول كيف تهبو الماءات النفس الأرجو حتى نزل قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء فقالت وما ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك فقالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك فهذا الحديث دل على أن المقصود هو أن تخص من تخص الوهبات طيب لو لو تخص الوهبات ما معنى قوله تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن معنى ذلك أن المرأة التي رفضها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن على هذا لأن هذا حكم شرعه الله له. يبقى هذا الحكم أعلم الله به. يعني يعني أولئك الوهبة يعني آ آ آ آ يعني ال الوهبات حتى لا تجد المرأة في نفسها إن إن رفضها النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني في هذه الآية هي من التفسير. وبيقول جماعة من السلف أيضا ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن نعم وغيرهم أن هذه آية في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأن, معنى وأن قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أن القسم بينهن لا يجب أن الله جل وعلا لم يوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهن فمن شاء أخذها شاء أواها وهذا هو ما أمره الله هو ما أباحه الله له. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بينهن تكون المنة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن في الأصل لا يجب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له تلجي من تشاء منهن تؤخر من تؤخر إذا المقصود على وجه الإسلامي المقصود بذلك زوجات النبي صلى الله المقصود بذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ترجي من تشاء منهن تأخرها أو وتؤوي إليك من تشاء أو أنت يعني تؤخرها في القسم وتعطي يومها لغيرها ليس عليك حرج في ذلك ومن ابتغيت ممن عزلت ولنت تؤخرها لو, لو أردتها مرة ثانية لا حرج عليك ذلك أدنى أن تقرأ أعينهن يعني هنا يعلموا أن هذا حكم الله سبحانه وتعالى ويوضين بما آتيتهن كلهن يبي يعلموا إن دي أحدي الله سبحانه وتعالى ليس لهن اعتراض على ذلك وهذا هو الوجه الثاني في هذه الآية ودل على هذا الوجه أيضا حديث عند البخاري في صحيح من حديث معاذة معاذة هذه كانت تابعية يعني جليلة معاذة يعني يعني ال العدوية يا البصوية رضي الله عنها زوج سلة ابن أشيم صحابي جليل معاذ هذه كان يذكر في يذكر من عبادتها بأنها كانت تصلي يعني كانت إذا أصبحت قالت سأموت يومي هذا وإذا أمست تقول أموت ليلتي هذه فكانت تشتهد أعظم ما, ما يكون الاجتهاد رضي الله عنها ويعني يذكرون عنها في, في ترجمتها عجيب فمعاذ رضي الله عنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن معاذ أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن المرأة مننا في يومها بعد نزول هذه آية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت أنه مسلم كان يستأذن, أحد يستأذن إحدانا في اليوم بعد أن نزلت هذه الآية. طبعا النبي لما لما سأذن معناه ايه? معناه إن, هو ان هذا من كمان خلق النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه لو كان القسم عليه واجبا لما لما ترك ذلك النبي السلام. فقالت لها فما كنت تقولين? قال كنت اقول له اذا كان الامر لي فاني لا اوثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. حظي منك حظي منك لا يشعر عليه احد لا يشعر عليك احد اذا كان عيشه رضي الله عنه تابا ذلك الشاهد من الحديث ماذا الشاهد من الحديث الشاهد من الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأذن معنى هذا ان ان ان, إن, إن, إن, إن, إن, إن هذا يخص, يخص يخص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اذا عندنا عندنا في في المساله وجانب التفسير الوجه الأول بأن هذه الآية تخص الوهبات ترجي من تشاء منهن وتعوي إليك من تشاء وفي حديث يدل على ذلك ما أرى ربك إلا, إلا, إلا, إلا, إلا يسارع فيه هواك والوجه الثاني بأن هذه الآية تخص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأن القسم بينهن لا يجب يعني سواء بات عند هذه أكثر من ليلة بات عند غيرها لا حرج عليه في ذلك واختار الطبري وحيم الله تعالى صحة الوجهين وهذا قول جيد جميل يجمع بين الأدلة جميع لأن كل قول في في أدلة يعتذر عليه فاختار يطفي رحم الله تعالى وهذا من جلال الطفي رحم الله تعالى ومن دقة فهم حتى نرفع له قدره حتى يعني لا لا لا, لا يظن ظن إن, إن في الأصابع التي أورادها يعني في تفسير الآية في قوله تعالى فلما قضى زيد منا مطعا إحنا نبى نعاق وما من علم إلا, إلا ولو جبوا فالطبي الله تعالى اختار إن الآية تشمل القولين تشمل الواهبات توجي من تشاء منهن، وتقوي إليك من تشاء وتشمل زوجات النبي صلى الله عليه أنه لا يجب عليها القسم بينهن ولكن النبي صلى الله عليه, وسلم عليه كان يقسم بينهن صلى الله عليه وسلم عليه. وهنا تكون المنة للنبي صلى الله عليه, وسلم عليه على زوجاته صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى أن تغض أعينهن ولا يحزن بما يوض ولا يحزن ويوضين بما أتيت بما آتيتهم كلهن والله يعلم ما في قلوبكم مطلح سبحانه وتعالى على ما في القلوب أكيد قطعا إن والله يعلم ما في قلوبكم النبي صلى الله عليه وسلم كان عائشة كانت أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عنه إليه نعم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقسم بينهن يقول اللهم هذا يعني يعني قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يقصد قلبه. الحديث عند عند عند أصحاب السنن بسند صحيح. وذلك جاءت الآية والله يعلم ما في قلوبكم يعني لا مؤخذ في هذا. وهذا أيضا معناه لو كان للمرأة أكثر من زوجة لكنه يميل بقلبه إلى إلى إلى إلى إحدى زوجاته دون الأخرى لحرج عليه في ذلك لأن هذا هو شيء لا يملكه فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما سبحانه وتعالى عليما سبحانه وتعالى بدقائق الأمور وبذوات الصدور حليم سبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبه بل يحلم سبحانه وتعالى ويعفو ويغفر الحمد لله رب صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين